بَيلَكُ وَبَيلَهُم م فَاقُ أَجَأُوكُم حَصِرَة صُدُورهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أيي يُقاتِلُوكُم أَو يُقاتِلُ قَومَهُم وَلَْشَ أَو اللهَّهُ لَسَلقَهُم عَلَيكُم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا